امرا من عندنا ان كنا مرسلين رحمه من ربك انه هو السميع العليم رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين لا إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فَارْتَقِبْ بيوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم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 أنكم عَائِدُونَ يَوْمَ نَبَطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إنا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ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 وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسرب عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ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 الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم ان شجره الزقوم طعام الاثيم كلمه يغلي في البطون كغلي الخميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الخميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون.